حياكم الله عز وجل جميعا وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المعهد الطيب المبارك على محبه الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ان يرزقنا جميعا شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا جميعا في دار كرامته في جنته وذلك بفضل الله عز وجل اللهم آمين أيها الاخوه الأحباب لا أخفي عليكم سرا وذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أحب له في الله فعليه أن يعلم وأشهد الله عز وجل أنني أحبكم جميعا في الله فكما قلت الحب في الله درجة عالية من درجات الإيمان لا يصل إليها الا من صفا قلبه ورق فؤاده وجعله الله عز وجل من عباده المخلصين المخلصين واسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا منهم اللهم امين ايها الاحباب مع اللقاء الثالث بفضل الله عز وجل في شرح الأغرمية في النحو العربي وقلنا بأن دراسة النحو العربي قربة إلى الله عز وجل فبه يضبط اللسان وبه يعرف الكلام وبه يتلى كتاب الله عز وجل فكان أهل العلم قديما وحديثا يوصون من يتعلم العلم الشرعي أن يتقن اللسان العربي وإتقان اللسان العربي يكون بتعلم النحو العربي وقديما قالوا النحو في الكلام كالملح في الطعام فعندما تسمع انسانا يتكلم تستطيع أن تحكم على كلامه هل هو فصيح أم غير ذلك عن طريق ضبطه لالفاظه وكلماته فالفتح والضم والكسر والسكون كل ذلك يظهر فصاحة الإنسان وبلاغته ولا يعرف ذلك الا عن طريق النحو العربي وقلنا تعريف النحو ومن الذي وضع النحو وما فائدة وضع النحو ولو لم يكن في دراسة النحو العربي فائدة إلا صون كتاب الله عز وجل عن الخطأ لكفى به فخرا وشرفا بين علوم اللغة العربية أيها الأحباب عرفنا في اللقاء السابق معنى الكلام، وقلنا الكلام هو اللفظ، الكلام هو اللفظ المركب الذي يدل على معنى، وكلمة اللفظ أي كلام منطوق، فإشارات الابكم الذي لا ينطق. لا تعتبر كلاما في اللغة العربية المركب الذي يتكلم من أكثر من كلمة الذي يفيد معنى يعني يحسن السكوت عليه وقسمنا الكلمة في اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام من يذكرها قسمنا الكلمة في اللغة العربية او في النحو العربي الى ثلاثة اقسام من يذكرها ممن حضر معنا في اللقاء الماضي اقسام الكلمة في اللغة العربية ثلاث من يذكرها صلى الحبيب طيب نقول مره ثانيه اقسام الكلمة في اللغة العربية ثلاث اسم وفعل وحرف اسم وفعل وحرف كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم فأقسام الكلمة ثلاث اسم وفعل وحرف وقلنا بأن الاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان الاسم هو ما دن على معنى في نفسه غير مقترن بزمن صلوة الحبيب فعندما نقول أبو حفص عندما نقول أبو حفص أبو إس وحفص إس وأبو حفص هي كنية الأسد أبو حفص هي كنية الأسد وعندما نقول دلال فهذا أيضا إس لأنه يدل على معنى في نفسه لكنه غير مقترن بزمان مثل الماضي أو الحاضر أو المستقبل. أما الفعل فهو ما دل على معنى في نفسه ولكن يقترن بزمان هو ما دل على معنى في نفسه لكنه مقترن بزمان فعندما نقول يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا فكلمة يؤت فعل، لأنها تدل على معنى في نفسه وهي هي بزمان فيسمى فعلا أما الحرف فهو ما لا يدل على معنى في نفسه وغير مخترن بزمان فلعنا قلت الواو حرف النام حرف الباء حرف السين حرف لأنها لا تدل على معنى بمفردها وهي أيضا غير مقترنه بزمان من منكم يذكر لنا أقسام الكلمة صلى الله عليه وسلم من منكم يذكر لنا أقسام الكلمة في اللغة العربية أقسام الكلمة كم هي إخوان هيا أصحاب أقسام الكلمة في اللغة العربية كم قسم أحسن أحسن يا شيخنا أقسام الكلمة في اللغة العربية ثلاثة أحسن الاسم والفعل والحذ بارك اللهم ثم تحدثنا عن علامات الاسم في اللغة العربية. إيه هي العلامات التي تميز الاسم في اللغة العربية عن الفعل وعن الحرف من يذكر ما هي العلامات التي تميز الاسم عن الفعل وعن الحرف يعني عندما نقول كلمة الرحمن ما هذه الكلمة اسم وليست فعل أو حرف هل توجد بها علامة تميزها عن الفعل وعن الحرب هل من يذكر أحسن أحسن الاسم لا ب بزمن أحسن طيب من علامة موجودة في كلمة الرحمن ها صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيك قلنا بأن علامات الاسم التي يعرف بها دخول الالف واللام دخول الالف واللام فالاسم يقبل الالف واللام اما الفعل لا يقبل الالف واللام بذلك الخير ايضا التنوين فالاسم ينون اما الفعل لا ينون وايضا من علامات الاسم النداء فالاسم يقبل دخول اداه النداء أما الفعل لا يقبل دخول أداة النداء أيضا من علامات الأسماء الاسناد يعني اضيف له شيء معين ورحم الله أحسن ورحم الله ابن مالك عندما قال بالجر والتنوين والنداء وألم ومسند للإسم تمييز حصل يبقى علامات الاسم تانا نذكرها بسرعة ها الجر التنوين النداء قبول الالف والنار فعلامات الاسم الجر التنوين النداء ال واخيرا الاسناد فهذه علامات تميز الاسم عن الفعل وعن الحرف. الحر صلاة الحليل اليوم ان شاء الله نتحدث عن علامات الفعل يريد كده من يستطع منكم الكتابة امامنا على الشاشة فيكتب لاني لا استطيع ذلك صلى الله عليه علامات الفعل لو انا سالتك ما معنى الفعل في اللغة العربية من يتذكر ما معنى الفعل في اللغة العربية ايه هو الفعل إن الكلمة اسم وفعل وحرف عرفنا علامات الاسم ونريد ان نعرف علامات الفعل فلا بد ان نعرف اولا تعريف الفعل من يذكر لنا تعريف الفعل طب من يستطيع الكتابة فليكتب معي الفعل هو ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان احسنت يا شيخ الفعل هو ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان هم يكتبون هو ما دل على معنى في نفسه مقترين بزمان فعندما نقول كلمة آمنا آمنا فعل يؤمن فعل أحسن بارك الله في الله يبارك لك فعل لأنها تدل على معنى في نفسه وفي الوقت مخترنة بزمان معين فيسمى في اللغة العربية فعل أحسن تعالى كده نقسم الفعل في اللغة العربية ها فلتكتب معي. الفعل في اللغة العربية يأتي على ثلاث صور الفعل في اللغة العربية يأتي على ثلاث صور أحسن فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر. بارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيكم جميعا. الفعل يأتي على ثلاث صور في اللغة العربية. إما أن يكون فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا أو فعل أمر. لو أنا سالتك يعني اين فعل ماضي ويعني اين فعل مضارع ويعني اين فعل أمر حياكم الله عز وجل يعني اين فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر بارك الله فيك قالوا بأن الفعل الماضي أحسنت الفعل الماضي حدث وانتهى ما دل على عمل وانتهى في الزمن الماضي فعندما نقول ذهبا قرأ جاهد نصر كل ذلك كل ذلك يعتبر فعل ماض لأنه يدل على عمل وانتهى في الزمن الماضي فيسمى ماض أحسنت يا أبا حفص قبل زمان التكلم بارك الله فيك قبل زمان التكلم اما الفعل المضارع هو ما حدث في الوقت الحاضر ويستمر حدوثه إلى المستقبل. الفعل المضارع هو ما حدث في الوقت الحاضر ويستمر حدوثه إلى المستقبل. يعني إيه؟ الوقت الحاضر يعني في زمان التكلم. الوقت اللي أنا بتكلم فيه يسمى إلى المستقبل. يعني عندما نقول يتلو المؤمن القرآن يتلو المؤمن القرآن فكلمة يتلو فعل مضارع لفعل مضارع لأنه يدل على عمل في الوقت الحاضر أنا أتكلم فيه ويستمر الحدوث إلى المستقبل والمقصود بالمستقبل يعني بعد زمان التكلم بعد زمان التكلم يبقى فعل ماضي فعل مدارع وأخيرا فعل أمر والأمر هو طلب الشيء الأمر هو طلب الشيء يعني على سبيل المثال لما جاء الصحابين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك فقال له النبي قل آمنت بالله ثم استقم حديث ثاني نحفظه جميعا قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك فقال لهم النبي شف صحف النبي انظر إلى بلاغة النبي الذي أوتي جوامع الكلم بفضل الله عز وجل قال له تلك المات قل آمنت بالله ثم استقل ده وإحنا كتبنا العبارة كده قدامنا اكتبها كده قل آمنت بالله ثم استقل قل آمنت بالله ثم استقل نبدأ كده لأخي الحبيب الفاضل أبو آية قل آمنت بالله ثم استقل قلت استخرج من هذا الحديث فعلا ودين نوعه عايزيني جد من هذا الحديث فعلا ونذكر نوعه قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقل ما شاء الله الفعل كلمة قل تبينه إنا الله فيكم ما نوع كلمة قل هل ده فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر قل آمنت أحسن قل ده فعل أمر طيب قال فعل ايه قال قال فعل ماض قل أمر وقال ماض طيب استقم استقم أي أنواع أفعل هذا الفعل استقم استقم قل آمنت بالله ثم استقم أمر أحسن أما لو كان ماضي الماضي منه استقام والمضارع منه يستقيم أما الأمر كلمة استقم قل آمنت بالله ثم استقم طيب يا أسد من منكم يستخرب لنا من هذا الحديث اسما حديث ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقم احسنت احسنت لفظ الجلاله الله قال اثاني كلمة النبي قال النبي ايضا النبي اسم من الاسماء من منكم يستخرج لنا من هذا الحديث حرفا نجدنا الأسماء والأفعال من يستخرج لنا حرفا من, هذه من هذا الحديث أحسنت إلداء أحسنت ثم أحسنت كل هذه الكلمات تعتبر حرف من الحرف بارك الله فيك يبقى عرفنا تقسيم الفعل إلى ثلاثة أقسام فعل ماضي وفعل مضارع واخيرا فعل امر الكلام مفهوم ولا نعيد ولا نوضح اكثر ولا نضرب امثله المهم ان نخرج من هذا اللقاء وقد يعني من الله عز وجل علينا بفهم هذه اللغه التي قد يظن بعض الناس انها عسيره أو أنها صعبة لذلك أبعد الناس عن اللغة العربية وقواعدها وجعلوهم يقبلون على تعلم اللغات الأجنانية تب تعالى كده نضرب مثال كده ونستخرج منه الاسم والفعل والحرف ونشوف العلامات ونشوف الفعل إلى غير ذلك اكتب معايا كده اللي عرفت تبيدي الشعر دي كده على الله على الشاشة اكتبونا كده قال الشاعر قال الشاعر قال الشاعر سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى بالبيت البيت الأولين سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى طيب هذا بيت شعره قدامنا قائل هذا البيت أمير الشعراء أحمد شوقي ويتحدث فيه عن فضل العلم والعلماء وغير ذلك سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أكلم لك بين أبيات عشان استوع بالمعنى من عايزه يقول أخرجت هذا الأقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعنم الإنجيلا وفجرت ينبوع عن بيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل الله الله الله الله, الله, الله. بيت الشعر والدم. سبحانك اللهم خير معنم علمت بالقلم القرون الأول لو أنا بدأت بأخي وحبيبي أبو معاذ. بارك الله فيه لو قلت استخرج من البيت السابق فعلا وذي النوع اه قل يا حبيبي عزني جد من البيت اللي قدامنا فعل والكل نوع يرى هو ماضي أو مضارع أو أمر اه قل يا حبيبي أحسن أحسن أحسن طيب يا أخي يا أبا حفص يا أبا حفص بارك الله فيه نفع الله بك كلمة سبحان ليست من الأفعال كلمة سبحان ليست من الأفعال لأن سبحان كما نعلم بعد ذلك أنها مصدر مصدر سبح تسليح أو سبح سبحان فكما قلت يا أخي يا حبيبي كنت علمت ده فعل ماط أحسن قال فعل ماط خير معلم علمت بالقلم القرون الأول أخرجت هذا العقل من ظلماته كلمة اخرجت أيضا فعل نظر أحسن, أحسن طيب لو قل استخرج من البيت السابق اسما وبين علامته <تصفيق> يلا يا هات من البيت السابق اسم أي اسم واذكر العلم العلامة التي تميزه عن الفعل وعن الحرف أحسن نظر الدلالة الله اسم القلم اسم معلم اسم أحسنت. احسنت احسنت يا باي. معلم اسم القرون اسم الاولى اسم احسنت كل دي اسماء طيب لو, أنا سألتك. طيب لو انا سالتك كلمة معلم معلم ليه الكلمة دي اسم صلى الله عليه وسلم كلمة معلم ليه هذه الكلمة اسم من الاسماء كلمة معلم أحسن أحسنت يا رحص لأن كلمة معلم أنا ممكن أنوينه فنقول معلم أحسن وممكن أدخل عليها الألف منام فنقول المعلم أحسن ويمكن أن تدخل عليها اداه النداء فنقول يا معلم أحسن يا معلم هذا البيت يا أخي الحبيب قم للمعلم تكملة لهذه الأبيات التي قالها أحمد شوقي وليت الأمة في زماننا تعرف قدر معلمها حتى تتغير أحوالها وأمورها فمن قبل مجدوا مجدوا أهل الفسق والفجور وقللوا من شأن الأهل العلم والخبور قل المعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسول صلى الله عليه وسلم. يا السلام. ما شاء الله أعلمت أشرف أو اجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وأقول احسنت أحسنت أحسنت بارك الله فيكم جميعا حياك الله يا طالب الجنان فكلمت معلم اسم من الأسماء بارك الله فيك حقيقة أنا في غاية السعاده أنا في غاية الفرح عندما أرى كتاباتكم وأسمع تعليقاتكم على مادة النحو العربي الذي يشكو منه طلاب العلم في مدارسنا وجامعاتنا فضلا عن معاهدنا ولكن إن صدقت النوايا أصلح رب البرايا قلوب الناس فأصلح قلوبنا يا رب العالمين بارك الله فيكم معاشر الكرام علامات الفعل كما أن للإسم علامات يعرف بها كما أن للإسم علامات يعرف بها كذلك للفعل علامات يعرضها تعالوا نشوف كده علامات الفعل التي يعرضها في اللغة العربية يقول المصنف رحمه الله عز وجل أحسنت يا أبا صفوان يقول المؤلف رحمه الله عز وجل والفعل يعرف بقد والفعل يعرف بقد والسيل وسوف وتاء التأنيف الساكنة أحسنت أحسنت يا شيخنا والفعل قال المصنف رحمه الله عز وجل والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيف الساكن. كم علم أصحاب كم علم مشايخ والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التاليف فهذه علامات الفعل في اللغه العربيه بمعنى ان العلامات الاربعه التي ذكرناها لا تاتي مع الاسماء ولا تاتي مع الحروف وانما تاتي مع ان افعل فقط قد السين سوف وبعد ذلك تاء التانيث الساكنه احسنت احسنت تعال ناخذ كل علامه كل علامه من العلامات التي ذكرها المؤلف العلامه الاولى قد ككلمه قد تدخل على الفعل ولا تدخل على الاسم أو الأرض قد تدخل على الاسم ولا تدخن على الفعل ولا تدخل تدخن على الفعل ولا تدخن على الاسم أو الأرض قال الله تعالى قد أثنى المؤمنون قد أثنى المؤمنون وعندما تسمع هذه الآية لا بد أن ننظر في أنفسنا جميعا هل حققنا صفات المؤمنين حتى نفوز لانفلاح من رب العالمين يعني نحن حققنا صفات المؤمنين التي ذكرها الله عز وجل في كتابه حتى يمن الله عز وجل علينا بالفلاح في الدنيا والاخره قد أفنح المؤمن، قد أفنح المؤمنين أين العلامة التي نتحدث عنها فين العلامة هنا التي تميز الفعل عن الاسم وعن الحرف، كما قال المصنف رحمه الله عز وجل كلمة قد قد وبعدها كلمة أفنح كلمة أفنح يطر كلمة أفنح اسم ولا فعل ولا حرف أحسن أفلح اسم ولا فعل ولا حرف فعل ماض, فعل ماض وكما يقول أخي أبو صفوان لأن قد قد تدخل على الفعل الماضي كما تدخل على الفعل المضارع بارك الله فيك طيب لو سألتك أيها الحبيب هل يتغير المعنى إذا دخلت قد على الفعل الماضي أو دخلت على الفعل المضارع هل يتغير المعنى لا بد أن نتعرف على هذه المعاني حتى نتمكن من دراسة هذا العلم لفضل الله عز وجل بارك الله فيك. أكيد يتغير المعنى من يستطع الكتاب يكتب قد إذا جاء بعدها إذا جاء بعدها فعل الماضي تدل على التحقيق والتوكيد قد إذا جاء بعده فعل ماضي تدل على التحقيق والتوكيد كما في قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون يبقى قد هنا تدل على التحقيق والتوكيد يعني أمر محقق مؤكد لا شك فيه ولا نفس ولا غموض فالفلاح بفضل الله عز وجل للمؤمنين ونسال الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم اللهم عمين قد المؤمنون حياك الله حياك الله أخير اما قد إذا دخلت على الفعل المضارع إذا دخلت على الفعل المضار تدل على الشك والتقليل قد إذا دخلت على الفعل المضار تدل على الشك والتقليل نعيد القاعدة ثانية قد إذا جاء بعدها الفعل الماض تدل على التحقيق والتوثير وإذا جاء بعدها الفعل المضارع تدل على الشك والتقليل نفصل الكلام ده تاني يعني ايه الشك يعني إيه التقليل عندما نقول عندما نقول قد يفوز المقص قد يفوز المقص هل عمرك شفت واحد مقصر ويفوز لا مش واحد مقصر ويفوز احسن. احسن. قد يفوز المقصر او قد يبود الكريم احسن. قد يبود الكريم يعني ممكن النفس تشك في هذا الامر بس خلناها بقى, بقى, بقى قد يجود الكريم قد ايه قد يبخر الكريم او قد يجوز الحريص على سبيل المثال إذا نقول تفيد الشك او, أو تفيد التقليل يعني قد يفوز المقصر قد يكون فيها شك واذا حدث يكون بقل يعني تخيل واحد لم يذاكر ولم يجتهد ولم يحصر العلم فعندما نقول له على سبيل المثال غدا الاختبار غدا الاختبار ممكن يروح لاختبار وتكون النجنة كما نقول نجنة سيدة يعني سيدة يتركها المراقب ظهرا لبطن وعند ذلك قد يغش وقد يفوز ولكن أن هذا المعنى يتحقق كثيرا لا لا يتحقق كثيرا تبعناه وتمشوها يرددها المستشرقون في زماننا في كتاب الله عز وجل وبالمناظره اخوان اننا لا ندرس النحو العربي ماده جافه لا لو هندرس ماده جافه كما ندرس في مدارسنا لنفر منه منهم كثير من الناس ولا أعرض عنه العديد من طلاب العلم ولكن نحاول ان نمزجه باسلوب الدعوه نحاول أن ننزده بأسلوب الداعية حتى يقبل الناس على فهمه وتعلمه لنصل إلى ما نريد وجزاكم الله عز وجل خير الجماعة يقول لك أنتوا بتدرسوا بالطلاب في مادة النح إن قد إذا دخلت على الفعل المضارع تدل على الشك والتقليل وقد جاء صح مع الله عز وجل وصح يا إخوان لا يصح, لا, لا يصح ذلك الكلام مع الله عز وجل فالله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون فالله عز وجل يعلم أمور العالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو فهذا الكلام لا ينطبق مع عقيدة أهل السنة والجماعه فنقول إذا جاءت كلمة قد وبعدها فعل مضارع مع الله عز وجل تفيد الثبوت والتحقيق تفيد الثبوت والتحقيق قد يعلم أي أن الله عز وجل يعلم كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ضر في السماوات أو في الأرض سبحانه جل شان كذلك على سبيل المثال تجد آيات في كتاب الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا الرحيم يقولون كلمه كان فعل ماضي تدل على انتهاء الحدث في الزمن الماضي فماذا نجيب عليه نقول اذا جاءت كان مع لفظ جلل الله احسنت مع لفظ جلل الله فإنها تدل على الثبوت والتحقيق كان في الماضي ولازال في المضارع وسيستمر إلى المستقبل وذلك من بلاغة كلام الله عز وجل وذلك من بركة العلم بفضل الله عز وجل فالعلامة الأولى من علامات الفعل كلمة قد فقد تدخل على الفعل ولا تدخل على الاسم ولا تدخل على الحرف. صلى الله عليه وسلم العلامة الثانية العلامة الثانية من علامات الفعل قبول السين وسوف قبول السين وكلمة سوف تعالنا نفكد مع السين وسوف الأول يقول اهل اللغة يقول اهل اللغه السين وسوف تسمى حروف استقبال السين وسوف تسمى حروف استقبال حروف استقبال يعني ايه حروف استقبال يعني تقليل زمن احسن تقليل زمن الفعل المضارع من الحاضر الى المستقبل يبقى لو انت شوف لو انت شوف فعل مضارع مسبوق بالسين او كلمه سوف تعرف ان الزمن الموجود في المستقبل احسنت تقلب زمن الفعل للمستقبل يعني عندما نقول سيرتفع سيرتفع لواء الحق سيرتفع لواء الحق هل في فرق بين سيرتفع ويرتفع لواء الحق لو أنا قلت يرتفع لواء الحق كما في الزمن الحاضر لكن لما أقول سيرتفع لواء الحق انتقل الزمان من الحاضر إلى المستقبل علشان كده تسمى حروف استقبال في اللغة العربية ولكن لو سألت ما الفرق بين السين وكلمة سوف؟ ما الفرق بين السين وكلمة سوف احسن قال اهل اللغة السين تدل على المستقبل القريب اما سوف تدل على المستقبل البعيد اكرر الفرق بين السين وسوف في اللغة العربية السين تدل على المستقبل القريب اما سوف تدل على المستقبل البعيد أحسن أحسن بارك الله في الفعل يعني لما أقول مثلا سيجتهد الطالب سيجتهد الطالب سيجتهد يا إخوان ممكن يجتهد بعدما أتكلم على طول أما ما أقول سوف يجتهد الطالب ممكن اجتهدكم بكرة بعد شهر بعد سنة فبنسنى مستقبل بعيد يبقى السين السين تدل على المستقبل القريب أما سوف تدل على المستقبل البعيد والسين وسوف من علامات الأفعال فلا تدخل على الاسماء ولا تدخل على الحروب صلت عن الحبيب يبقى قلنا كم علامة للأفعال كده ها كم علامة للأفعال ذكرها المصنف صلى الله حبيب صلى الله حبيب قلنا قد السين سوف وأخي يستذنب هذه الآية سيجعل الله بعد عسر يسر أحسن فلو سألتك في أي سورة من سور القرآن هذه الآية سيجعل الله بعد عسر يسر في اي سورة من سور القرآن الكريم في سورة تسمى سورة النساء الصغرى من يعرفها في سورة في القرآن الكريم تسمى سورة النساء الصغرى وردت فيها هذه الآية سيجعل الله بعد عسر النسر سورة ايه يا اخوان من يعرف وله الدعاء وله المغفرة من الله عز وجل هي الصوره التي تسمى سوره النساء الصغرى صلى يا هذه الصوره هي سوره الطلاق احسنت احسنت ما شاء الله ما شاء الله هي سوره الطلاق تسمى سوره النساء الصغرى سيرجع الله بعد عسر في الفعل يا إخوان سيجعل وما العلامة التي توجده السين وهل السين تدل على المستقبل القريب ولا المستقبل البعيد تدل على المستقبل القريب وخلي بالك من دمال اللفظ القرآن ومن جمال التعبير القرآن له ربك عز وجل لم يقل سوف يجعل الله بعد عسر يسر. لربك عز وجل استخدم السين ولم يستخدم كلمة سود وكلاهما من حروف الاستخداد يقول اهل العلم لانه اذا نزل عسر فلتعلم ان اليسر بعده هدم في عسر شدة وضنك وكذا تعرف ان اليسر بعده بفضل الله عز وجل الم يقول الله عز وجل فان مع العسر يسرى إنما عن أسر يسرا ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين لن يغلب أسر يسرين ألم يقل عبد الله بن سعود رضي الله عنه لو دخل العسر جحر ضب لدخل اليسر مكانه حتى أخرج الله شوف شوف الكلام شوف الكلام يقول عبد الله بن مسعود رحمه الله عز وجل لو دخل العسر جحر ضب دخل اليسر وراءه حتى اخرجه فالإنسان إذا وقع في ضائقه أو في شدة فليتذكر قول الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسر برك الله فيه أما العلامة الرابعة من علامات أفعال التي ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل ما شاء الله عليك يا طالب الجنان يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله أيها والله فإن الفارج الله العلامة الرابعة تاء التأنيف الساكن وخلي بالك المصنف ذكر هذه العلامه بكل لق ذكر هذه العلامة بكل لق فقال تاء التأميث الساكن ولم يكن كما, يق كما يقول بعض الشراح والتاء مسكر. لا هو الإباء وتاء التأميث الساكن لو أنا سألك من مصنف بهذا وتاء الساكن ولم يقل التاء في آخر الفعل صلى الله عليه حبيب لأن لو قال التاء وسكت أنا عندي تاءين اثنين بيقوا في آخر الأفعان وبخاصة الفعل الماضي تاءان في اللغة العربية يقولي في آخر الفعل الماضي أحسن تاء اللي هي الساكنة وتاء تاني اسمها المتحرك تاء تسمى الساكنة لو أذكرها المصنف أحسن والتائل الأخرى تسمى التائل متحركة اللي هي تائل فاعل في اللغة العربية صلاة الحبيب وأيضا تائل فاعل من العلامات التي تميز الفعل عن الاسم وعن الارض صلاة الحبيب تبتعالوا بسرعة كده نفرأ من تائل تأنيف الساكنة وتائل فاعل المتحرك ها؟ من منكم يكتب لنا ويوفينا الإجابة ما الفرق؟, سؤال وات ما الفرق بين تاء التأنيف الساكلة وتاء الفاعل المتحرك وكلاهما من علامات الأفعال في اللغة العربية يعني تاء ما مجيش مع الإس تاء الفاعل أحسن تلا أيضا مع الإس ولكن تاء التأنيف وتاء الفاعل من علامات الفعل في اللغة العربية ما شاء الله عليك يا طالب الجنان كأنك معلم للغة العربية أحبكم جميعا في الله صلى الله عليه هي أن يستطع كده يكتب الفرق بين تاء التأنيف وتاء الفعل أول شيء تاء التأنيف حرف تاء التأنيف حرف من الحروف أما تاء الفاعل ضمير والضمير اسم من الأسماء يقول الكلمة ندتاني تائ التأمير حرف من الحروف أما تاء الفاعل ضمير والضمير اسم من الأسماء هيا من أكتب الكلمة ندتاني تائ التأمير حرف من الحروف أما تاء الفاعل ضمير يعني اسم من الأسماء أدف الفاعل الأولان أحسن. أحسنت يا أمه نور أحسن. بارك الله فيكم جميع الفرخ الثاني تاء التأمير ساكن عشان كده المصنف قال بها تاء التأمير للساكن تاء التأمير ساكن بارك الله فيك. أما تاء الفاعل متحركة تاء التأمير ساكنة أما تاء الفاعل متحرك يعني إيه ساكنة يعني متحركة ساكنة خلاص من قالت ذاكرت فرحت أقبلت جاهدت على اسمها ساكن أما تاء الفاعل متحرك يعني إيه متحركة تأتي مضمومة أو مفتوحة أو مكسور تائل فاعل تاني متحركة تأتي مفتوحة وتأتي مضمومة وتأتي مكسورة فم انت تجي مضمومة وانت مفتوحة وانت مكسورة تأتي تائل فاعل مضمومة للمتكلم يعني بتكلم وقولي بقى حضرت ذهبت ذاكرت اجتهدت جاهدت كل جسمها مضموم لأن هذا بك وتأتي مفتوحة للمخاطب المذكر أقول يا أبا حفص قلت الحق فجزاك الله خير يا أبا حفص قلت الحق فجزاك الله خير كنت قلت هذه تأثير وجاءت مفتوحة, مفتوحة لأنني أخاطب هذا الأسد أبا حفص فأقول له قلت الحق وتأتي مكسورة للمخاطبة المؤنث وتأتي مكسورة للمخاطبة المؤنث فعندما نقول يا أم نور يا أم نور أقبلتي على طلب العلم يا أم نور أقبلتي على طلب العلم فعند ذلك هذه التاء تاء الفاعل وجاءت مكسورة للمخاطبة المؤنث يبقى الفرق ثاني أحسنت يا شيخ نهنبه إن شاء الله جزاك الله خير يبقى ثاني تاء التأنيف حرف أما تاء الفاعل ضمير يعني اسم من الأسماء تاء التأنيف ساكنة دائما أما تاء الفاع المتحركة تأتي مضمومة وتأتي مفتوحة وتأتي مكسورة كما قل سؤال طيب متى تحرك تاء التعنيف لو انت تأملت القرآن الكريم تجد تاء التعنيف جاءت مكسور إزاي قال الله عز وجل قالت المرأة العزيز الآن حصحص الأرض إيه رمعيتاني كده قالت المرآة العزيز الآن أصحص الحق فين هي تائت تانيس بكلمة قالت قالت طيب تاء التانيث ساكنه فلماذا كسرت قالت المرآة العزيز قالت المرآة العزيز طبعا الإجابة كما يقول أخي وحبيبي منعا لإتخاء الساكنين بس احنا عايزين نفهم يعني ايه منع من التقاء الساكنين تجنب حركها هي بالكاسه ما حركش الساكن الثاني ليه صليت عن حبيب يعني ايه منع من التقاء الساكنين صليت عن حبيب كده قالت التاء ساكنه قالت التاء ساكن طب كلمة المرأة المراه هذه الالف من وصل ولا من قطع يا اخوان اه حسام إذ قالت امرأة فرعون ما شاء الله صحيح طيب احنا قلنا قالت ابتع ساكن وكلمة امرأة للوصل ولا من أحسنت للوصل لأن كلمة امرأ وكلمة امرأة تبدأ بألف وصل برضه هسألك علشان نقدر نستوعب كلمة التقاء الساكنين دول يعني هو فيدة ألف الوصل يا شيخنا فيدة ألف في الوصل ده جدا يعني وقالت تِخْرُجْ عليهم أَحْسَنٌ إِذْ قَالَتِ الْمُرَأَةُ فِرْعَةٌ أَحْسَنٌ كما أنا بجيب الألف ديك لأنف الوصل ديك إيه فإذكا في اللغة العربية ليه بجيبه قال أهل العلم لأنني لو ما فيش عندي أنف الوصل الموجود الحرف اللي بعدها ساكن هل تقدر تنطق بحرف ساكن في أول كلمة؟ تلطأ من يقدر هل تقدر تنطق بحرف ساكن في اول الكلمه في اللغه العربيه لا ما تقدرش بس تنطق بحرف ساكن في اللغه العربيه لأن العرب لا, بساكن. ولا, العرب لا بساكن ولا يقفون على يبقى العرب لا يبداون بساكن ولا يقفون على على متحرك احسنت حبيب فجئنا بهذه الالف نبقى لسهولة النطق. شوف اللغة بتاعتنا جميلة ازاي شوف اللغة العربية بتاعتنا لغة ساهمة ازاي شوف اللغة العربية بتاعتنا لغة يستطيع كل إنسان أن يفهمها ولكن لو صدق مع الله عز وجل نرجع لكلام قالت ساكنة وكلمة امرأة المن ساكنة هل تقدر تنطق بحرفين ساكنين جايين ورا بعض كده ينفع لا ما ينفعش ما ينفعش تنطق بحرفين ساكنين ورا بعض ف نعمل ايه بحرك الحرف الاولاني بالكسر قالت المراه عزيز وقالت اخرج عليهم يبقى ليه بحرك ثاني بقى منعا لالتقاء الساكنين تمويه المشكله لما يكون حرفين ساكنين ورا بعض هاتين في صعوبة في النطق فعلشان كده بحرك الحرف من اوائل الكسر منعا لالتقاء الساكن ولسهوله النطق جماعه المستشرقين يمسكون بقى في الحته دي كده صلى الحبيب يقول لك انتوا قلتم الكسر معنى كلمه كسر يعني ضر الكسر في اللغة بيسموه الخفض يعني ايه الخفض يعني انت لما تيجي تنطق بتميل شفيفك لدعتك فبقول إن الكزم دي معنى خط والفعل لا يخفض زي ما نقول بعد كده اه احسنت احسنت ابي اي يبقى الفعل لا يخفض يعني لا يجر ويمسكون في ايه بقى في كتاب الله عز وجل يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا تفسحوا يفسح الله لكم يسمع يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم يفسح الله لكم شيخ الحبيب شيخ أبا مسلم إخوان الأفاضل يفسح الله لكم يفسح الله لكم الفعل يفسح جيمان مقصود، يفسح الله لكم في أي سورة هذه الايه في أي سورة في سورة المجادلة أو صورة مجادلة كما سماها العلم أحسن طيب يفسح له لكم يفسح له لكم فنقول قلنا الكسر معن الخوف والفعل لا يخاف تبي هنا يقول لك إنت تبي هنا الحاجة مكسور آ نفس الإجابة جاء الفعل مكسور الآخر برضو منعا لالتقاء الساكنين ولسهولة النطق منعا لالتقاء الساكنين او لسهولة النطق. يبقى من لم يدرس من لم يدرس اللغة العربية والنحو العربي لا يستطيع ان يفهم ايات الله ولا يستطيع ان يتدبر معاني القرآن وهذه نعم من الله عز وجل نسأل الله تعالى ان يديننا علينا جميعا اللهم امين يبقى قلنا كم قد السين سوف وبعد ذلك تاء التأنيف الساكن أحسن يبقى الكاسة لفهم عارضة أحسن سموها عارضة للسكن أحسن قد السين سوف تاء التأنيف طيب نضيف علامة أخرى للفعل لم يذكرها المصنف حتى تكتمل الفائدة أيضا من علامات الفعل قبول نون التوكيد قبول نون التوكيد في اخر الفعل من علامات الفعل ايضا التي لم يذكرها المصنف رحمه الله عز جل شفت بركة العلم شوف كم انسان على وجه الارض يدرس هذا الكتاب ويدعو لصاحبه بالرحمة والمغفره وهذه من بركة العلم على اصحابه من بركة العلم يا إخوان أن الإنسان يوضع في قبره وحسناته تتولى عليه بماذا؟ بما علمه للناس من خير انظر أيها الحبيب كم من ملايين من الناس يتعلمون هذا الكتاب وكم من آلاف من الناس يعلمون هذا الكتاب ويترحمون ويدعون لصاحبه بالرحمة والمغفره وهذه من بركة العلم وصدق الله, وصدق الله عز وجل إذ يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال أهل العلم يرفعهم في الدنيا كما يرفعهم في الآخرة وذلك من فضل العز وجل من العلامات التي لم يذكرها المصنف أن الفعل يقبل التوكيد في آخره هما الاسم لا يقبل نون التوقيت في اخير قال الله عز وجل وطالله لأكيدن أصنامكم وتالله لايرا من علامات الفعل احسن واخيرا من علامات الفعل نون التوقيت وايضا يا المخاطبه المؤنثه احسنت يا اخي احسنت يا اخي الحبيب محمد يا المخاطبة وياء المخاطبة مثل يا مريم اقنطي لربك واسجدي اقنطي لربك وسجدي, وسجدي فالياء هنا تسمى ياء المخاطبة وتأتي في فعل الأمر أحسن ورحم الله ابن مالك عندما جمع هذه العلامات فقال بعد ان ذكر علامات الاسم يقول بتا فعلت واتت ويا افعلي ونون اقبلن فعل ينجل اسمع ثاني كده الكلام الجميل ده يقول ابن مالك بتا فعلت واتت ويا افعلي ونون اقبلن فعل ينجل كان يقول علامات الفعل بتاء فعلك يتاء الفعل واتت تاء يا ياء المخاطبة المؤنث ونون اقبلنا لنون التوكيد فعل ينجني ان يبتضع وطبعا ابن مالك لم يذكر قد ولم يذكر السين وسوف في الفيات طب لو انا سألتك بقى هذا الكلام أحسنت أحسنت هذا الكلام الاسم له علامات كذلك الفعل له علامات تمنون سألتك سؤال وحاول كذا تستنتبه أو تعبر عنه بما من الله عز وجل فيها عليك طيب يا أخي ما علامات الحرب ما علامات الحرب إحنا عرفنا علامات الاسم وعرفنا علامات الفعل طيب يا طار وما علامات الحرف فهل الحرف على ما يعرض بها تميزه أحسن تميزه عن الاسم وعن الفعل بارك الله فيك، فزاك الله خير هل الحرف علامات تميزه عن الاسم وعن الفعل طيب أهل العلم يقولون علامات الحرف إذا علامات الحرف لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل التلمذة الآن يقول تاني علامات الحرف أنه لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل أو بقوله إخوان علامة صفرية يعني علامة صفرية يعني ما لوش علامات يذكر به. ما يا سلام ما شاء الله عليك والحرف ما ليس له علامة فقس على هذا تكن علامة يا سلام أول مرة أسمع الله جزاك الله خير جزاك الله خير والحرف ما ليس له علامة فقس على هذا تكن علما يعني الحرف لا يقبل علامات الأسماء ولا يقبل علامات الأفعال. ابن مالك يقول وسواهما الحرب كفي وهل ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ثاني وسواهما الحرب يعني سواهما الحرب يعني ليش اسم ولا فعل يبقى حرب في اللغة العربية وسواهما الحرب كفي وهل ولم فعل مضارع يلي لم كيشم يعني فيه ده حرف لأنه ما يقبلش علامات الاسم. هل حرف لأنه ما يقبلش علامات الاسم ولا علامات الفعل كلمة لم أيضا حرف لأنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل أظن المهرب طولنا عليكم فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وان يسر لنا ولكم جميعا وأن يبلغنا, وأن يبلغنا فهم كتاب كما أسألكم جميعا كما أسألكم جميعا أن تدعوا لنا بظهر الغيب لأنني في الأسبوع القادم لا أستطيع أن ألتقي بكم فإن شاء الله في يوم السبت أجري عملية جراحية فأسأل الله عز وجل أن ينجينا منها على خير ونعود ونلتقي بكم بفضل الله عز وجل فكم في الله أحبتكم وفي سنة حبيبه دعوتكم ولجنة الله ناديتكم فأسألك يا رحمن أن لا تفرق جمعنا وأن لا تفرقنا إلا وقد عصمتنا بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين أحبكم جميعا في الله بارك الله فيكم نفع الله بكم وكلما فتحتم هذه الصباحة ولم تجدوا اسمي فتذكروا بأنني أحبكم جميعا في الله وأسأل الله أن تكون هذه المحبة خارصة لوجه فقد فتحتم لي بابا من الخير والدعوة ما كنت أحسب أني أدخله أبدا وذلك بفضل الله فجزى الله خيرا للقائمين على هذا المعهد وجزى الله خيرا أخي وحبيبي طالبا جمال وجزاكم الله خيرا جميعا أحبكم جميعا في الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك احبكم جميعا في الله جزاكم الله خيرا خادم الدعوه الى الله عز وجل العبد الفقير علي البلحيمي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته